بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون أفترى بل هو الحق من ربك لتدركوا مما أتتهم من النذير من قبلك مما أتتهم من النذير من قبلك لعلهم يهتدون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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون وقالوا أَإِذا أَضَلَّنَا فِي الْأَبْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ 112. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 113. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون 119. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 110. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وَذُوقوا عذاب الخند بما كنتم تعملون انما يؤمن بآياتنا الذين اذا ذكروا بها اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا و مما رزقناهم يفقون فلا تعلم نفسما أخفي لهم من قرة أعين فلا تعلم نفسما أخفي لهم من قرط يعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَا كَانَ فَاسِقٌ لَا يَسْتَوْنَ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 إنا من المجرمين منتقمون ولقد أتينا موسى الكتاب فلا تكن في مدرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمته يهدون بأمرنا لما صبروا